بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أ ن جاءه ا ل أ ع م ى وما يدريك لعله يزكى أ و يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى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 「そして私はあなたを愛することにしました」 ف أ ن ب ت ن ا فيها حبا وعنبا وقضبا و ز ي ت و ن ا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه و أ ب ا متاعا لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت الصاخ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 ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أ و ل ئ ك هم الكفره الفجره